112. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 113. فحق علينا قول ربنا إنا لبائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين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 119. إلا عباد الله المخلصين 110. أولئك لهم رزق معلوم 111. فوافه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرل متقابلين يطاف عليه كأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينذفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون